بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما. إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما من لغض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة من علم إن كنتم صادقين ومن ظل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم الى يوم كافرين وإذا تلا عليهم آياتنا بيناتٍ قال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم هذا سحر مبيء أم يقولون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 ولا بكم إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي وما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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى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 Wawcina insan bivalidayh husna, hamletu ummuhuk arha, wawatghatuh arha, whamluh wafsaluh tiga puluh shahrah, أشدهه وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أنشقر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعمل صالحا توبة وأصلحني في ذريتي.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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعذانني أنخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين وعد الله حق وهما يستغيثان الله ويلك آمن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولا وعليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسدين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يرضون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الأون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر خاعادن ذنذر قومه بلحفاف وقد خلت النذر منه بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتافكنا على بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني ألاكم قوما تجهلون فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء أمر ربه فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما إمكناكم فيه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 ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا لايات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباننا لها بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن Yestimyong al-Qur'an, falam ma hadzroh, qalun al-situ, falam ma qudiy wal-wilaqumih muzrid. ومعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآسين لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب نليل ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ولا ل مبيد أو لم الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إن